مؤسسه البتار تقدم قراءه الافتتاحيه النباء للعدد ال25 بعد ال400 بعنوان وقفات مع هجوم كرمان في ايران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 ولا تقاتلواهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلواكم فيه فان قاتلكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ما إن انطلقت الغزوة المباركة التي استنفرت فيها الدولة الإسلامية جنودها والمسلمين لنصرة إخوانهم في فلسطين حتى أغار مجاهدوها على إيران العافضية بهجوم استشهادي مزدوج أطاح بالمئات من عافضتها المشركين حين كانوا يحيون ذكرى نفوق واحد من اكبر مجرميهم بحق المسلمين فارتجت ضربه النظام الايراني كله من طاغوتيه حتى ذيوله على اختلاف اصنافهم وليس جديدا ان تضرب الدوله الاسلاميه ايران الرافضيه فلم تكن هذه هي الضربه الاولى ولن تكون الاخيره باذن الله تعالى فالمعركه مستعره مع هذه الدوله الخبيثه من سنين سواء ام مع جنودها مباشره او ميليشياتها في المنطقه لكن حجم الضربه الاخيره اعاد تسليط الضوء مره اخرى على مجريات هذه الحرب واسبابها وسياقها الذي جاءت فيه وكما في كل ضربه نوعيه توجهها الدوله الاسلاميه لاعدائها عادت ذات الاكاذيب عن تبعيه الدوله الاسلاميه لهذا الطرف اوداك والتي كان من المفترض اي يتجاوزها اصحابها بعد هذه السنين من تفنيدها حيث ظن على ما وجوههم على الاقل هذه الاكاذيب التي تربط تنفيذ الدوله الاسلاميه لعملياتها باطراف دوليه تاتي عاده من اتباع الطواغيت خصوصا الميليشيات المرتده وانصارها لانهم لا يستطيعون اي يعيشون دون حبل من طاغوت يمدهم به ويتحكم بمسارهم من خلاله فهم كالأنعام التي تقال بخطام الدعم لتعيش فترة تأكل وتشرب وتحلب منافعها مؤقتا من مالكيها ثم تذبح في النهاية على يد من يقدم لها الطعام والشراب بل أضل سبيلا إيران التي وجدت بغيتها في بعض الفصائل المتعطشة للدعم الإعلامي والمادي فاتخذت منهم مطايا للتغلغل في أراضي المسلمين لم تجد في طريقها ببلاد المسلمين من يقف في وجه مشاريعها فعليا الا الدوله الاسلاميه فمن كان يدعي الجهاد لتحكيم الشريعه ويطرح جدليات العدو القريب والبعيد قد اسكت دعم الطواغيت افواههم ان تنطق بالحق وتبين خطر هذه الدويله على بلدان المسلمين كما نرى اليوم احزاب الاخوان المرتدين ومن سار على نهجهم من الجهاديين الذين ما زالت توفر لهم الحضن الدافئ والغطاء الأمني الوثير في أراضيها إن خطورة إيران لا تقتصر على العراق والشام والجزيرة بل أياديهم الخبيثة وصلت حتى إفريقية حتى بتنا نرى من يقيم مجالس اللطم والعويل والشرك بالله العظيم في مجاهل إفريقية تماما كما يفعل العافضة في قمة وكربلاء ومشهد من هذه المشاهد في تلك البلدان يكشف عن حقيقه وابعاد هذا المشروع الخبيث الذي يبدا عاده بالندوات والمؤتمرات ثم الدعم المالي والمساعدات الاغاثيه وصولا الى تشكيل هذه المحافل الشركيه والتي تتحول لاحقا لقوه عسكريه تتقوى شيئا فشيئا حتى تسيطر على كل البلاد او ما استطاعت منها وما تجربه حزب الشيطان في لبنان والحوثيين في اليمن والميليشيات في العراق الا امثله على ذلك هذا المشروع الرافضي المسلح بالحديد والنار لا يمكن اي واجهه الا بالحديد والنار كذلك والتماهي والتعايش وتاجيل المواجهه معه لا يقل خطرا عن المشروع الرافضي نفسه ومع ان معالم هذا المشروع يصرح به قادته علنا نجد ان كثيرا من المحسوبين على المسلمين يدفنون رؤوسهم عنه في التراب وفي الوقت الذي ينادي الكثير بعداوه اليهود واجرامهم بحق المسلمين نجدهم يتجاهلون مجازر ابشع وعداوه اشد من قبل هؤلاء الرعافضه الحاقدين وما ذلك الا بسبب عدم بناء اصحاب هذه المناهج على اصول كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلو صحت الاصول لصحت تبع لذلك المنهج وقد قال الله تعالى عن عداوه اهل الشرك لاهل الايمان لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا فرافضه المشركون واليهود الكافرون لا يقل احدهما عن الاخر اذيه للمسلمين وما زال الواقع يصدق هذا بالشواهد اليوميه التي لا تحتاج لبرهان ياتي هذا الهجوم المبارك ضد هذه الدويله الرافضيه التي تزعم انها تقود محور المقاومه ضمن السياق الصحيح لنصره المسلمين المستضعفين في غزه وهو الذي يقرر مقatله الكفار والمرتدين فوق كل ارض وتحت كل سماء كما دعا الشيخ المتحدث باسم الدوله الاسلاميه نقلا عن خليفه المسلمين حفظهم الله تعالى وهو ذات الامر الالهي من العليم الخبير الذي يعلم ما يصلح حال المسلمين ويصحح مسار حياتهم ويضبط امور دينهم ودنياهم فمجريات الاعمال العسكريه في ضرب المشركين والمرتدين في كل مكان تاتي ضمن سياق تصحيح الدوله الاسلاميه لعقيده الولاء والبراء في النفوس وتوحيد المسلمين كافه ضد المشركين كافه بحيث ينتصر فيها المسلم من اقاصي شرق اسيا لاقصى غرب افريقيه لاخيه المسلم وهذه هي الحصيله الاهم من هذه الغزوه المباركه فالدوله الاسلاميه تحرص في غزواتها على الحصيله العقدييه اشد من حرصها على الحصيله العسكريه ذلك ان تصحيح عقائد المسلمين وضبط ميزان الولاء والبراء لديهم هو حجر الاساسي لنصرتهم ورد عاديه المشركين عنهم وان التوحيد هو الربح الاعظم والفوز الاكبر للمسلمين في ايه حرب لهم ضد اعدائهم سياسيه جاءت التعزيات والاذانات لضربه الدوله الاسلاميه لايران الرافضيه من اطراف النظام الجاهلي الدولي كاف بدءا من الغرب الصليبي وليس انتهاءا بالحركات المرتده في مشهد يعيد التاكيد على ان هذه المنظومه الجاهليه تصف واحد وصنف متجانس في حربهم على الإسلام وأنهم ينسون كل خلافاتهم حين يكون الخصم هم المسلمون إعلامية ولما لم يكن نفي صلة الدولة الإسلامية بالتفجيرين الاستشهاديين المباركين بعد تبني الدولة الإسلامية لهما عبر إعلامها الرسمي عمدت بعض الأطراف إلى تناول الخبر بطريقة خبيثة توحي أن التفجير جاء لمصلحة الجهة الفلانية والعلانية والسبب في تخبطهم هذا هو ان نسبه العمل للدوله الاسلاميه دون ربطه بجهات خارجيه سيكذب ما حاولوا ترويجه عبر سنوات من انتهاء هذه الدوله المباركه او ضعفها او ما الى ذلك من الاماني التي يحلمون بها خصوصا تلك الجهات التي تروج لتبعيه الدوله الاسلاميه لايران نفسها ثقت صاروا بموقف لا يحسدون عليه حين طارت كذباتهم مع اشلاء رافضه بالعمليه المباركه والغريب ان هؤلاء الذين يرددون ذريه وجود صله بالدوله الاسلاميه بايران نجدهم بطريقه او اخرى مرتبطين بها اما مباشره او عبر اساسهم وبالمجمل فان الدوله الاسلاميه ماضيه في حربها ضد المشركين كافه في ايران وغيرها لا يضرها من خالفها او خذلها او افترى عليها وستظل صابره على امر الله تدعو الى التوحيد الصافي كما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلازم الجهاد في سبيل الله تعالى وحده حتى يحكم الله بينها وبين عدوها وهو خير الحاكمين